أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين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 من يشتري لهوى الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا.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 وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عبد ترونها والقى في الأرض راسية أن تميد بكم وبث فيها من كل داب وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ أَثِيمًا فأنبتنا فيها من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 ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فانما يشكر لنفسه ومن كفر فان الله غني حميد وَإِذْ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إِنَّ الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أم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 إذا إن تكم حَبَّةٍ حبة من خردل فتكم في صخرة فتكم في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير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 لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس مين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 فولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقاء وَإِلَى الله عَاقِبَةُ الْأُمُورِ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 ذلك لايات لكل صبار شكور واذا غشيهم موج كالضلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بِآيَاتِنَا إِلَّا كل ختار كفور يَا أَيُّهَا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 ولا يضرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام